سبحان الله هذا الكلام الذي تقشعرهم <تصفيق> هذا الكلام إذا قيل مقتضن لأن القرآن غير معصوم نعم. ولأن السنة غير معصومة وغير محفظة فلم يبقى لنا عقيدة أصلا ولا دين ولا أي شيء فالطعن فيهم هو الطعن في أصل الدين نعم. هناك وما ذكره الـ الـ الشيخ الدكتور سامى الآن نعم. في مداخلته يدلنا على أن الفتنة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت تأتي اتباعا كنا نظن أن ما يتعلق بالفتنة في الصحابة والكلام في أمهات المؤمنين قد خلق فإذا معاصرون يطلعون علينا الآن بكلام لم يهتدي إليه الأولون ولم يصدر منهم لم يصدر من رافضي ولا من خارجي ولا من الذين استباحوا دماءهم يصدر الآن من الأغفال ونكرات في أواخر الزمان وبدعوة العلمية والعقلانية والحياد العلمي والمسلم نعم هذا غير صحيح من اين, من أين لهم ذلك هل عاشوا في زمانهم هل أدركوهم هل سمعوا منهم هل يمكن أن يصل إليهم ما لم يصل إلى ما سبقهم وأولئك جوابهم مثل جواب المستيصي لأحمد بن أبي دعاد رأيتك هذا الذي تدعو إليه أشيء عرفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبك لهم وعمر وعثمان وعلي أم جهلوه فقال بل جهلوه فقال من أين لك علمهم فقال أقلني والمسألة بحالها فقال بل علموه قال أفدعوا إليه قال لا قال فما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعزمان وعلي وسكتوا عنه جدير بك أن تسكت عنه الله. فلذلك مثل هؤلاء الذين يأتون بهذه الفتن لا بد من زجرهم ولا بد أن تشتمع الأمة جميعا على نبذهم ولن يجدوا أي ملتمس يتمسكون به إلا مثل براء العكبوت فليس لهم حجة ولا اجته حجه يمكن ان تقع ويكفي ان تناظر فقط مثلا الذين يطعنون في معاويه رضي الله عنه رضي الله قالهم بما ذكرناهم من ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء اصحابه عليه الذين يطعنون في صحبته انه ليس من الصحابه قل لهم انتم اعلموا بالصحابه كما عبد الله بن عباس وقد شهد له بالصحبه في صحيح البخاري وغيره انتم اعلموا بال ايضا بفقهه ام عبدالله ابن عباس قد سهد له بالفقه كما هي صحيح المخالي وهكذا طيب شيخنا هناك من الشبهات ما يثار انه معاوية رضي الله عنه كان